يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير مَنْ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مبين 117. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 118. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 119. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 113. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. والذاريات ذروى 116. فالحاملات وقرا 117. فالجاريات يسرا وَإِنَّ وإن الدين لواقع 111. والسماء ذات الحبك 112. إنكم لفي قول مختلف 113. يؤفك عنه من أفك 114. قتل الخراصون 115. الذين هم في غمرة ساهون 111. يومهم على النار يفتنون 112. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 113. إن المتقين في جنات وعيون 114. 111. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 112. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 113. وبالأسحار هم يستغفرون 114. وبأموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين 115. وفي أنفسكم أفلا تبصرون 116. وفي السماء رزقكم وما توعدون 117. فورب السماء والأرض إنه لحق 113. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 114. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 115. قال سلام قوم منكرون 116. إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه لَْهِمْ قَا أَل تَأقُلُون فَأَجَسَ مِنْهُم خِيفَ قَاوا لَا تَخَفوَّ بَشَّرُوه بِغُلَ مِ الِيم فَأَقُ بَلَة م رَأَتُ بِصَووَةٍ فَصَكَت وَيههَا وَقَالَ تجُزُ النَّقِيم قَاوا قَالَ رَبّك إنه هو الحكيم العليم